انما نطعمكم لوجهه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولق وغم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحديرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمتا ولا زمهرا ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها الذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا